بوك تو ساموزداد تكسمتي ستة وسبعون ستة وسبعون, ستة وسبعون. الاسباب اثنين ابداو الاسباب اثنين رات امار مخودي. لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ كنت مريضا كنت مريضا ار مو ودي رتكن لم اتي لاني كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا رتم ار لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تاتي؟ إيس <تصفيق> كانت تعبانه كانت تعبانه إيس <تصفيق> هي لم تأتي لانها كانت تعبانه هي لم تاتي كانت تعبانه راتوم لماذا لم يأتي؟ لماذا لم ياتي مس ار خندا سورويلي لم يكن عنده رغبه لم يكن عنده لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه راتم ار موخديت لماذا لم تاتوا لم تأتو؟ سيارتنا معطله سيارتنا راتغان چweni مانخانه لم نأتي لان سيارتنا معطله لم نأتي لان سيارتنا متعطله راتوم ار مويدا لماذا لم ياتي الناس لماذا لم يأتي الناس مات ماتاربلز قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار isini ar möviddnen radgan matarbelze موعد القطار yatu lian ma'id al qitar لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا انت لم تاتي؟ اوفله با ار لم يسمح لي لم يسمح لي ار مويدي رادغان اوفله ار مكوندا لم اتي لم يسمح لي لم أأتي لأني لم يسمح لي